In Youtube miümmeld da valim años kwa the дорог and the heavens and the garden when it's tall and ونفس وما سبواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فَقلَ لَهُم رَسُول اللَّهِ نَا قتَ اللَّهِ وَسُقُِيَهَا فَكَذَّبُ فَعْقَرهَا فَدَمدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُ بِذَنْ بِهِمْ فَسَووهَا وَلَا يَخَافُ قبَهَا